لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك وتغاء مردات الله فسوف نبتيه أجرا عظيما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 لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مقرضا ولأضلنهم ولأؤمننهم ولأامرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولأامرنهم فلا يغيرن خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ولا يجدون عنها مَحِيصَا أعوذ بالله بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عشك أنه أقبل العوان إياها آياد ذا بقول إيا أفريا ثلان أو سورة النساء كميدها قال سبحانه ألا وحوهي لا خير في كثير من نجوههم لا خير خير ملك في كثير وحبظا نجوه من نجوههم ذات فقالاها من نجوى من وعامر الروحاتية فقط أوله أمري ذاتك بصداقة عمل الله فقا بصداقة لذلك يجعله شكسا ذاتك صدقاء أفريل عين فوق مسكينها بجرة ذات أبونا بجرة ذات بهم بجرة ذات مجاهدين بجرة ذات عين كاسها بجرة سابعا مركب حقوق لنا سابعا مركب حقوق لنا ساحا قفا قيانا لكشري فقا نوع عاصى إلهي سبحانه وتعالى واجعلها له وخيروا او بألو فقيا معروف بالوفق ياه السيان دادك معروف فرايه ومنكر فوزه لناه خير كثيره وقال لناه وحاصي دادك وسمعين ايان السيان وحقق بناه وصحفه افقا ويا الله اي صدق اي عفريه انت يدونها النقلان او اخلاح بين الناس بوفقا ضد انه الشيثيان روروه عسيه ضد ضد مسلمين عسيه قبيلوه نسهيه اي شر الله ودلال الله فقيا في له الشيثين هو ومن روحبه اليه يفعل samayee ذلك ka inta sodan ama gaar بين islaaxa bayna naaf dad is kala qay على ee naagti han noqda laba walaal han noqda laba shirkad han noqda laba qabiil han noqda laba koox han noqdaan dad isha iyo muslimiina ruuji ilaah subhanahu wa ta'ala u huuji heshiis iy ibtigaa marada illahi isba wa إن مرجعه رأي إن منصبه رأي إن لقاؤه معاني أما ربه إلهي ذرت به كثايم لا تكوله شيشياء أجل آدي أرسل بغلب الله جهرا سر سورة كنوى للرسول صلى الله عليه وسلم سورة مرقس لاويا لإبتقاء الله فصوف جب دبان نوتيه صن سين دونه أجلًا عظيمًا أجل, عظيم أجل وينبوا عليه سبحانه وتعالى سورة أرنتا قل الله ورب يقبلن ذب السلام هؤلاء سهيّة سورة إله سبحانه وتعالى يقول إن سوى هو إله الوجه يسعى كتعيه عن واحد كالأقلب وحان سنضعنا الروح أجل وينه تصير كأنه إنوسي بيانية صلى الله عليه وسلم أجل كاوين هو تقول ألا أخبركم بدرجة أكبر من درجة الصلاة والصيام والصلاة ما يدين شاء قابل يصير صلى الله عليه وسلم وعديث صحيح وإمام الترمري إمام المقاري وكتاب كتاب كتاب المترسل إمام المترسل أبو داود أيه وريه هي غير كدوه ونام وسيرم إذا حصل صحيح أيه اللي مرتوه حديثك حتى وصرف صلى الله عليه وسلم على أن أبلغكم وأخبركم بالدرجة اللي هي أكبر من درجة الصلاة والصيان والصلاة ما يرين شجعه الرسول صلى الله عليه وسلم درجة كوين وكفّد البالن وكأجر البالن درجة الصلاة هي تصام هي تصراقة وأركان الإسلام كونه صلاة عن جاينا فضل جا هذا أنت اللي أنت هاي أي ورسوله صلى الله عليه وسلم ملك العال محاوف قدما على وقتها وحكافد بضمنين شجاب صلى الله <سؤال> عليه وسلم ووحالقوه لأجرها هي درجات كرم ووقار رؤوس السماء درجات كون إله وصيني رسولك في ألسلاف بين الناس وضد كذحه وضلاصليوه أما رواه رضي الله عنه أما ضد بنهن نقلان ضد إسحاق مسلمينها أو إسخلاصا أو شيطان السكدرى أو دين كأي كلمان ربطه أو هذا يسافر walaa sugaano leey shi si wey raso salaala war sala markaasa rasulku sallallahu alayhi wasallam dad muslimina oo istaqbaas xilafana ayaa hal halka tuu ahayirtan markaasa rasulku sallallahu alayhi aqoolo xalqa raad ma aatimahe waa diintii ba dhamaanay lawarru marka isqataan ama dad ay isqataan way o din ti wax kaddaa mambu yaa sallallahu alayhi wa sallam markaasa rasuul kusooyey sadax baalmo ka badaa haduu ruuxi walaalkii waxaan afsanado ka aamasnado o din tanarbu garayb waa ay sahihow narbu marka ruuxi bad nar ka bad baishaaqdada bad hiraysaa salaad dag ajirkeedii nit kabadan sooonka ajirkeedii nit kabad sabaqada ajirkeedii nit kabad nar aya heer isaa ajil ka saraadka saraasoo ka niskaaway markaa dad ogtahay lawo ruux qoysaya ama dad ishayee inta aad ka qayb qaadan ka dad afka هذا الوقت ka هذا المال <سؤال> aad aad maal ku bixin karto ilaahay ugu dhawow oo ka raadso aajirka saraadka midka weyn saraadka midka weyn ee soomka midka weyn ka raadi oo ilaahay ugu dhawaa dadkii diintoodii badbadi ah ah waxa haddii gaar la dagaalamay nasri من ka qadanay wala tanaxu fa fashaloo oo tabaa riixkum ayu allah subhanahu wa taala xilaafina haddoodina oo marka aad bulay ogdaan ilaahay tan nasri ilaahay ka qab oo fashal ila ku dhaco ay shooq gini ay tagow qowdini ta soo gaado ilaahay ka tala marka barakadi iyo في كثير وحباً ومن جوهم ذك فقرا إلا من رث موي فطى أمر أمر إذا فولقق يمحو فري بالسلق بالسلقان بحن ووكاس وسندت كسلقدة كو النا ساس أي خفق يو أو معروف إن, إن معروف ذك أوجار يو منكر كرب أو معروف كفر أو وكاز وذك الله هذا إلى سبحانه وتعالى دين تسيذ ذلك لج ساس ذك خلف يو أو سلاح بين الناس أمام دول مسلمين واسرائيل يُرسلوا كل سلاح لابو كوفة قيامه، أوصل هذا الإمام البخاري صحيح الكوري، رسول كنسل الله ورسول مركن وكر واي سلاحه، وحول يربين تواب بنان تيج، وما هب يربين على الذي بي يسلح بين الناس فين خيرا خيره، ما هروح عبدك سلفناي، إذاك خيرك اللي قد بينايه، بين تقوشر بين ما أو بين تهدد بين دقويني وكوارثك كم لا ينخر والو قليه، أنا وح حالك تعرس ووين، هي خلاف هذاك نحن وضع بين للشجار. فقد قمت بانوشاكتوه قوة بانوشاكتوه قوة بانوشاكتوه قوة بانوشاكتوه كوا استقصوا الوالان روح الشيسين إلهي الذي قد له وانيساكتوه كدن بانيبه سأصوه رسولك أنسو الله ومن رؤية على ذلك السلاحة لاتك الشيسين تودا إياه السكان وإياه خلافة إنهم ضمعي وحليه روح السماية ابتغاء مرضات الله سوا إلهي بيس طلبة يوم وجيدك فالصوصة تبدأ بأن فيه سندون أجلاً عادماً أجل في أواقع أن شاكناه رسول الله تعالى أجل في الصلاة بأي صام كئير صلى الله عليه وسلم ومن رؤيته يشاطق رسولك رسولك خلافه بنعم مرة من ما تبينه انت عبدالك كذب لو أنت وعد لأله دا حق أنت بنت إلهي حق رسولك ودريك ودريك ودريك خلافه سنريك كثقه رسولك صلى الله عليه وسلم علي في عمل كستميني ya arayn ustanay aamashii siiwu way ka dhacraa geyra sabilil mu'minu mu'minin tawaddada wada aanay roohi raaca nu wali waxaan uga wali dhegeyna ma tawalla waxa uu ka wali qay istagay waxa uu samaynayaa bayna istadeena oo kaalmayn mayna toosin mayn baay ma kusi dogayna waali subhana wa waxaa ugu xun run jeheenna oo socda wadaaydi hayo rasuulka oo la khilaafo sallallahu alayhi wasallam oo ficil lagu khilaafo oo qowl lagu khilaafo oo aqoona lagu khilaafo ilaahay sida uu sheegay subhanahu wa ta'ala wa nar waday ruhiyo saadbartaa haddii lagu waxa rasuulka sameey waxa rasuulka reebay wax kale ka keenin ma او قورخ او داي اوعثو لحه رسول كان صلى الله عليه وسلم عفي وفرعقات قطع 52 الى يصا وكان داوود او قورخ و فرغنمو او الهي سبحانه وتعالى ادا وينكم حالو غطا او ياري ما سويه الناس لا تذكر سيد ما عدني اهل خاتدان لك ان انغلينه وسط او كرو واهيبد واقورخ marka tawan أوه على أعلم إن عبادي الصنادي رسولك يا خير. أو حديث القرآن رسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام جاء المركب سنة كان المقايسة وما يشارك غير رسول. بدأ رسولك دعي تأعد بما كان عمر رسول صلى الله عليه وسلم رجع فري. إن مراد الله جافس الله. يا أهل المسلمين كنوا أو حتى سراد الله كأكبر مهذب. إن تدمغشاء جديد وما يشارك غير رسول. بتعظ الطاعم. إلهي سبحانه وتعالى كان خطر wa xisbigaana isa marwal markaa rasuulka qiraabto oo lagu sheegood ogaato oo xisso ato marwalba waji kogaaney sawu shaydaanba cirraayst hanoon kee kacsi dheeraneeyd xaqal kacee bugane baahiye shaydaanka waday waddan waddar rasuulka inuu jannada ugu helo malaw soo aan rasuulka meeshii uu maray marin oo jannada galaya malaw ilaahi subhanahu wa ta'ala isoo weenoo soo dalay inuu jannada ino tusoo oo naarta ino soo ka gudayna dhaaw wamantoodi oo way cadaysaa gaayada sabir المؤمنين mu'minan todan wadana hada laba sano oo toqaaniya samay gaalado gal 100 qars ka dhal ama daystow wala dagaalana inaanu halkaas ka keenay qogaada ayna baray oo ku wadku waa daqan gaala qata rugu kare may askar to kala oo ee daqan gaala ku libad wadaystayo iyo wiilay waa laga din walu qaba yaa ya haq yaa suudii sallallahu alayhi wa sallam baa lugu xirro lugu qad iyo lugu cayrinay wa shaydaan raqnaa weeyo dadkii oo toos ilaahay dinii sallallahu gara marinay weeyii rasuulka oo wa sallam waxay wa wadam أروت أنتم رسولك الخلافة أنتم أعد على رسولك ودري يؤمن وح رسولك فري أو أخاوي وح رسولك رأيك إليه ورسولك فري لوك إليه هو الرقاب اللي جلعي غير السويرة المميين ووادي مميين توضعين مراوي قالي ووادي مراوي نزل صلى الله عليه وسلم قال الخلاف أدو الخلاف قال مع السيرة بدينني وحضر لحرب أيه ما رعي ليس الإيمان بالتمين ولا بالتحل وحلا الشياطم ما أضع صبر لقاعد الدين ثم مر له حتى وقام وهواحترمهاي ولكن ما هو في القلب وإيمان دين وصدق بأعمال إيمان كن محاب رومي قالوا قرتا عمل كبا الروميين يوم تروح سبحانه وتعالى دين دي سباق أفضه وإيه رسولك فرائع أفضه سنة رسولك أفضه أمرك إلهي بأفضه وربنا كرّاهي بأ رسول كرّاهي بأفضه نوكت تقو يا ما هو على قول لا ش لا حرتا ساس ما هو ويتلى غيرة النولي وحنروح عولي وجل جينما تولوا له ولكرب تسابع النوايا شيطان ودري موسى راعين أو موسى إسحجن إلى اسم الله تعالى كاسن فرع وقارن ونصفي الجهنم وانقرنين أدن كنجود ما يمرقوا لنتوه عالمك قبرك وقبل العونك وصادم الصيراب وألي اسم الله تعالى وظل مرن وحقوس ودلا الجهنم ويروح مري النعوذ بالله إن الله إله إلا يغفر وما دعف أن يشرك به إلا شريري إلهي ما دعفوا تروح الشرك كرسندي إلهي وما دعفوا waa rooha ku dhinta adeer ka toobad keenay ee shirka ku dhaaf ku dhinta ilaahay ma aqbalo oo marna dambigiilo dhaasmaa shirku waa rasuul keenay oo sheegay inuu qarsoon oo qorange hebin soconaysa uu ka qarsoon sha aan loo arkayin oo loo la waraasul kira waxa iska ilaalin kara ilaahay kitabkiisa sano roox bartay waa dana ku caafay waxa shaashka ilaalin karo rasuul keenay intaashan waa faqada مركزات البرانشات كونها إساءة غلط الشركة كذرة واتكلع إساءة إن الله إلهي لا يفسر مرضا أن يشرك به إلا شرك ويفسر ورضا ما دون ذلك وجه الشركة قاسية لمن يشاؤ الرهضون فشركة وقاسية كل من توي أو معاصها حذو ذن الله وعذابه حذو ذن ورضا لكن رفع الشركة كل من طاي لا يقبل الله ورضا إنه ما يشرك بالله فقال حرم الله عه الجنة أي عياذ بالله ومن هو البالي يشرك بالله إله الشرك والسمائيه مخلوقيسة الشركة كان لديه وحلو ذا يجيه فقد ضل عبور رمي بل عالم رمتان بعيدا وحوى مالآه دي آذفك ونلغسه قلنكرين أيو جواب عليه سبحانه وتعالى هن يدعونا ما يدعونا نعابو ذيانا ومضبري ايانا هو الشركة السمائي من دونه إلهي سكريسة إلا إناثا فنمموه أرسى عبد الله مرحبا إلا أوطانا wa hatta la lagu fasay illa inaatan bayd muwayyan wa qad aradtahada inna wa hadantay wa lagu dhaagu wa han noolayn qoriyya iyo dhagax iyo dad dhintay wa saacadu la ما fasay ba iyo qushara kala wejey laakin labadaas oo waxa wax إلهي فلا لكم نخضره القبض إلهي الحقي سيدي ليسي على مديني لي. حقا قهان دي ياشت أسنامتا يوحان يقال لماذا يددك أقرح يشيطان فلاح مالكا قال كمنافطه وكا وحقه عابدا يبحوي حقهان ووحان فري الشيطان وهي دعونا ما عابدا ينهي الله سبحانه وتعالى كفر طيور كفى لعنه الله الشيطان كإلهي waqaal wa soo yiri marku ilaahayna xariista ka soo beel jannada ka dhaftiiy laa ta xidanna waniirro wa samaysan min ibaadiga adoomada ah xaqooda nasiiban qayb aan adoomada yelanaya mafruudan oo ii qaddarin qayb qaddarin baan adoomada samaysanay anigu aan kala eeg wanaag meel kale iga aadi sax soo yiri waalay subhaanahu taaala marku ilaahay go jannada ka soo beelay oo qorid minaa لَعَنَهُ الله شيطان كالهه باللعاده وقال وَقَالَ لا, لا, لا اتخذنا وان يران او وان يران من عبادك ابدمره حجورا نصيرا قيبا انك يا يا مفروضا قيطا سوء جنغاو ام حكمكم كما ولا هذو عتارف أعين الدنباري وثوابت كيان الدنطا نحرست إله وواس وحسن كلها يوف كافر يعين وضد الحقائب الله حي ولا أمرنه وان أمر يياه فليوست كنا ويجو جوين يان هذا العام حولها دجوز يجو garka oo iska heerta waabuur ilahay oo ilahay kuugu talagalay waayanka taaga duway markaa waxa heertay fal iyo ku sayiri aan إذا كانت فعلا وهذا حوالها القيبة 2 جلين بجلقاهوا أصنم وهذا جلين ما جعله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حوالها صر وعيسكال هاي شيطان في أصنم ولا أمر لنه وان أمر يا فلا يغيرون خلق الله أور كير يبدلي دول هايين وكعال الجلق ويبدلي كون ديانة وحد الله مرسنة يقول الهي سبحانه وتعالى هاي رجو سيبدلي واتوسوا يا فلا غيرون خلق الله min ka سبحانه وتعالى wa ta'ala qulu la sihaybadu siyu waxa uu qawen kaga duway isaga ha la dagaalamayo inta xiray خلق الله qalaal هل كان halkan iska mudmuday oo wax yaala ilaahay subhanahu wa ta'alaanka waxaasi la ogaynaysu qaxaan waxa waxaanan lama ogalaw xiba oo lameysiga falay qalaal ah ilaahay oday uu ka dhegay hawar buu ka dhegay markaasay danyaraxay saga dhagta timi madow soo u marayo dadka in nin فرسول كان صلى الله عليه وسلم قالوا داوود وري انه يليه قيامته وها علامه القيامه الكميده فرغ ومده خوله مده بينه كحواس الحمام سيقول لي دونته او كره ديك قرن وهي كمده هواس نوي كعبداي وارتا قال لي الله عليه وسلم قال انه عصى ولا ما الله marka waa xaraam weeytimaa in limadeeso waxa ilaahay hadda jihaad galiyada ay kala taayee waxaasi waa beenway waxaana waxba ka jir soo wuu ku dhaayisay koodi ilaahay subhanahu wa ta'ala ajriba tagay ilaahay rasuul kana waxii saxayhu mumin ka hal naciinow hal cirra ka ma sabo ilaah midam ku qucusleeyay qiyamada waxan cirra kugu taalo dhan haddii ay ku aqdimaato waxa ka soo baxen halka cirraa midam ku qucusleeyay kor يا رسول الله مركم بحاضر <تصفيق> الله جعلنا شعبة بينك إلهي وويل كارك عمادك إن محاض دكتوخي أنا واسوي رأينا السماء سياخ الربي وعري يقول خلق إلهي بالدرج وشيطان فلا يغير من خلقه ومن رضي بالله يتخذ الشيطان شيطان كيدكتة وليا من دون الله إلهي سبحانه وسُكرِيس روح الشيطان كشر ما هو إشجيو أمري ثقة فقط خسرة فقط خسر, خسر وخصاريت خسران خسران مبينة خسر عبد وخسر نار موغلين بالله رو إلهي إلهي كرعو. روح الهي غيرك اسمى اله شيطانك وليك لدفتو شيطانك رعو امرك سيء ومن رضي يتخذ الشيطان وليا روحي وليك قدك تر شيطانك امرك سقاته شيطانك و هو من دول الله اله يا سوكيد سو ناس ملائكه امر قاضا الله سبحانه وتعالى شيطانك امرك سقط فقد خسران مبينة يعدهم شيطان كوحبوه يا باهي قلت في عانتها نحريس الهي وابانتها قلت كان عانتها واسه كده يا بان بكوشك ينته ويمنينه ويديل الجريني وما يعدهم شيطان وشيطان كوضاك أمي يبقى راعي إلا غرورا بان ميين بان بكوشك وكودة يبقى عليه سبحانه إلا غرور بين شاك يخدتان ميين وحلا أمي يبقى فلاهي تقوى الشيطان كوراعي ما هو هم هو يقول ولا يجدون هير المهيان عنها جهنم حقا ما ملا يقع عرام جهنم مالك اللي قليون ما عرر ملك ما عرر ركر ما عرفوا كثير سبحانه وتعالى أولي شعبان راحانه هم يسوى والذين امنوا وعملوا الصالحات كو الهي يخصولك يكتابك قرآنك الرمي وعملوا عمل الصالحات صالحات عملك صالحان السماء سندخلهم ونقلنا إنا جنات المنقرين دونا تجري أي سعان من تحت سعى خارج خارجنا فيها أبدا ورغلوا الكجر يوم قبابو مالك أو دمشان مالك أو حذر مالك أو وحق إيه حبيلات وحيالي الدون كاللون يقال ان مالك قابو مالك قبابو مالك قرائل مالك ورحكي ليهو حتى دل دون دوني ميزو مالي والبو فتحناني وانشو السوحة كاكي صاقر صاني بطا صايراني خارجنا فيها أبدا وَرِقْدُهُ كُجِرَ يَمْوَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَبْدُ اللَّهِ وَيَا رَبِّ إِلَهِي وَبَلَغَ إِلَيْهِ الْحَقَّ نُدُورُ رُوحُ إِيمَانِي يَعْمَلُ صَالِحَ لَغَهُ جَنَّهُ غَلَيَا وَبَلَغَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِئَةَ رَبِّ وَمَنْ اشْتَقُوا يَا كَرَمَ بَلَغَ مِنْ اللَّهِ قِيْرًا حَجَ حَلَمَ إِنْتَ لَسْتَ وَدِغَتِهِ إِيمَانِي يَعْمَلُ صَالِحَ رُوحُ لَغَهُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَنَّهُ غَلَيَا وايسكم مرجع كليخ خمره وتن الدنيا كله قرانهاين حرام تقولون كا بيو أنكون الدنيا كله قران ما لا أنكن شنو فيها من غير من لوان كل ولاش فيها عباد مر والبا فروه اسمعنا سوسي حرام فرو ما مر بهالمره هالوارد نتوه هالوارد ما فرو بعد انت ولا جشن اي فرو فرع أومن مغرميس فرع الجواري مغرميس فرع أومن مغرميس فرع أومن مغرميس وعد الله حقا مبالي وبلن إلهي أوده ولي حين أفرح إيمانكي عمل حصالحة لينة جنة قلي وبلن إلهي قابيه حبنا حقه ألا وحيي ومن يستقن من الله يقيها يا إلهي كرن شاك بلن حقها هضلك يوى سلال إلهي نوشه يا سبحانه وتعالى إلهي أود وحق موى بلن سبحانه وخكرن بدن الهي ما لله سبحانه وتعالى وانا كان صال صبلن قالي ايماني عملت صار اما كرول بينو في دال السباق صبلن لله وخر ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب ليس دينكم ما دينكم ما بامانيكم انكم ستجعش مسلمين ولا اماني الكتاب اهل الكتاب سي الكتاب جعل منه ما اماني وحوالو غبه هي الجعاه هذه اهل الجعاه اهل شكت الله لوه يليه ذي عيد بدماته ما هي bala siddaaleen lootub kanayo qaboga lo weesheesano yaa salaqalo dhiman lo xaji oo maal ka iyo dibaato baa u bixoo zikr fahay dambiy sabayey xumaan mid debi wa laga abaal mariy walaa geluhu heli may ruuxaasi min duunillaah ilaahi sukay sawliyad udwuri oo hooyh kowho ilaahi subhaanahu wa ta'aala oo basu kay sawla nasiira mid kaalmaysoo oo yiriso ilaahi waxa uu subhaanahu wa ta'aala ku abaal mariy ka dhaxbixsan oo gurguraytan ilmahaay maada nabiyna qabla nabii waraaqo hore ayaa ka xair badan nabiga naga naga koray kitaabuna qabla kitaabikum waka saasan nahay kitaabkanaa kitaabkeena saada tan ka xair mare إلهي سبحانه وتعالى صارتها سعيدا كتبين ليس بأمانيكم دين يا خير بنضل يا خيرين يدعوا معها دينكم سادة ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتابك سيد علي هنا من يعمل جعل وحلقونها لي من يعمل سوان روح الدنب هي ثمان سمايات يجب به وعلى عباء المرين الدنب هو السمايات اللقاء عباء ولا يجد له ما هي الروح هي من دون الله إلهي سكيس وليا من أمورتي ستوليه وما أمره إلهي آنهان سبحانه وتعالى وحكته وكنحه وقلعه وعقبته وراء ما سلمه بجار من هلم ومن يعمل من الصالحات يقوله أعماش الصالحات كالسماية ومن ذكي يمتركه أو أنصى الضمرة والحال هو مؤمن وإيمان له فوراه كالخواس يدخلون جمع السبع القليا ورا يظلمون laga qarin maayo weey maayaan نقيرا قدرا نقير naqir ku waxaan soo marayoo wa cimirta ee xagga la sare duralka yareer dadka u fursada dadka lagaa inay timirta la yeyay kan soo ku galmo dilacsaneeshan ee waxa weey wa xaga ka koraysay dhawarka waxa إلهي وقع irbad insha Allah loogu mudow Ilaahay uu ku انتا إلا خير او وائم عبد الصالحات وايه ما هي ويله سبحانه وتعالى انتا الا خير عبد الصالحات ومن يعمر من الصالحات يروي اعمال الصالحات فصنيه الى سبحانه وتعالى فريق قاطع صلاه وتكلف وصوم ذكر وبخير ولان كنت اخلنيا معروف وفريه منكر قرهري ويالي القباح ويالي قرابة الفرينية ويالي مساكنة ويالي أبوانة ويالي حسينية ويالي حجية ويالي جهالية ويالي ويالي ويالي حصية وكواروح الجزائر القبضون من الصالحات من ذكين أو أنت فلوحة سأمر ركالنقود أمر دمان هالنقودين وهو مؤمن عمل لما أقبله أن إيمان الله هين سكسادة هبين يماريون مداش وإيمان الله هين إليك أقبلهم هين فأولاك كقواس عمل كصالحة إيم يدخلون الجنة تبقى ليانا و ولا يظلمون انك غيرا انت ان لقى عملك خير كهاية صالحة و اي مهية كنك شهيني و شند بضيها لب خير و نقير و كويها بعد بلن بكوني تمرجي حالك لب خير نقير و اوحي انت الى الهي و ارثي سيقولتك اي سامان بل اركي سيقوله ما انت عبد يري سانة سادة و كرسولك الدمر كعساء الله ده يا النساء المؤمناء لا تحقيرن الجهلة جارت من جهلتها و لو في السنة الشات خوف كاف هدوه كي يالان ا قال انكم تذكروا هذه واسكو جعلان شان ومن احسنك يا كونك سندينا حق الدين فمن رو اصل اخلص وجه أصل اخلص اصل اخلص وجه دينك لله فإليه ترجعي وحبك أي كاني مركو واخسويناي ويلي ديرت عيد وقت الرمل سمعتك ما جيت هالو مقد كرياتك ما جيت دوح لا عقيه هالو ارض الا واحد بدن او هدا روح إلى يعني تعال سين وو هذا الله وش وش شيء جي حلو بالمغلو وعبدنا على الأركان التسعة الله يا رب اللهم ما مرك في يا إسماعيل من و وإلهي للكي إسماعيله يلدود وانس إلهي بق في فرق إلهي بق كاره إنه إلهي بق جنك وبي إلهي بق عرق إلهي بق مغ إلهي بق كلها بتصميم ياب روح يا كونك وجهه الدين تيسى لله وهو خالص ياري. وهو محسن ان تشتغى و شرعك الرعي متبع للرسول ودد رسول كعباله المرسل صماني حدانا ودد رسول رسال الله والسلام بمره اياه وعمل كمفر الصماني سيه رسول كمس بي وقالا عمل خلوه اقبله حدان ورسل عمل كاوي اهان خالص لا يقبل ماي وقال له ادرك ادو لجة اياه يا سمعي حدان اصوه خالص وقال وإلهي كتاب كيش الصناديق علمي أذبره ويدو أطيع رسولك عياله ليوساني سانا أوصواه إلهي كأقبل الماي واخ واخ إخلاص كسر الله جاهر لا والله ما كان يسجى الأقبل هادوس خالصين الأقبل الماي هادوسن هاي كي رسول كلمت وافقسان والله مده إلهي أقبل الماي محله وأقبله لا والله مرك الله هرو وين إلهي درتي وحن كاي هاي والنفاح يحرياء يسمعين الكوبيد وين هادنا أطعي رسول كسر الله والاستله بسيؤس إن سأن كانوا عن كر رسول كلامية ذكروا عن كر رسول كلامية حاج كانوا رسول كلامية أمرهم عاروا كفروا عن رسول كية حد كانوا رسول كية أذكرته عن كر رسول وحول بقى الثوائنا يسوع وعن كثيرة رسول قادوس صلى الله وهو وهو أي متابع للشريعة لمتابع للرس مركو يخلص في الله عمل فيه في الله أبلا اختراق حضان رسول كريستيان وتابع الراعي ملة إبراهيم الدين النبي الله ابراهيم حنيفاً حارواه النبي الله ابراهيم بعض بعد القودن كذلك حق الرهيب وتخلى الله اله وحكمت ابراهيم خليلا صاحب هو سو الى الله سبحانه وتعالى ايا كما عاى خليل ان هو صاحب كيس هو سو ولله اله الاولى ما في السماوات مخلوقه السماوات خصوصا وما في الارض مخلوقه بالخصوص ان اله باسكله او ابو القودن او عباده الله او اذنيماد الله او مام القودار أوملقي ولا سوال بإلهي بأقول اسمهنا وتعالى مخلوق الصنيق فوق لف وكان الله إله وتواع في كل شيء شيء ولا منحدر متقارب إله واحد قرص ملوي واحد كبد حكر حبان تسيء على كتير سي علم جيس ملوي واحد بأقول سين إله سبحانه وتعالى ويستفطن يبلا محمد والكساء لي إن سعي هوانك الكساء قل كل واحد ترى الله بيفتيكم يدين جواي في إن هوانك يأمره وما يطلاب يدين جواي واحد آخره عليكم تشيء نقل كتاب كتاب كلايدنا في أطعم النساء هؤلاء كوري بجاران لشيء غي وقبردها أقونت عادوي وينادينه وادوا ذويه وطايح الله في قبردها أقونتها لا تطونهن أيضا شيئا وترغون أدمع أن تنكرواهن عن أن تنكروا هذاي عن كذا ما يسمى النعيل هذاي كيف كذا ما قدري لا عايشة يا رب إله عبد الله مع بعض كلب القفز وترغبون أذن عيسان أن تنكحون عن أن تنكحون بزتان قوتها إلى إن كده وابية والمستضعفين بيكده وابية قوي يريرو ميروداني عرورته الحلقة إلى مرحلة سينجر وأنت قوموا على تقوموا الأمر يحين المستعدان للي تامة عوان بالقص عد على دو يروح عوان هيجو إلى يقول له عد على السماء سأل أون ما تقول رسولكين أنا وكارثة سنين كهاتين في الجنة ani yaa duu ka duu ka faal qaada janada saasa maqan labada farooday isugu yihiin ayaan isku noqonayna labada dhaxay maayay wiir soo waa ay sax ah yu wa ma taf'alu wahad saytana min khayrin fa inna allaha ilahi kana yiri ee gabadha aad adigu way u weli wa hawle wa ina yar faadana wa guursan wa guursan kar hadii aidan cadaalad u sameeyin dayb allahi subhanahu wa guursada ma taa wala kumaan saayma tan wax jiraa sawra wa ayadna wa in wa mana marka taas مرة haye cid kale aad oo xowaha cid kale qaato oo qolaha cid kale qaato inuu goorsado maadaama isagu soo koriyo wari uu yahay inuu sameer fiicnaa iyo wakaas iyo sadaha weenka kale waxuu seenay inuu soo siinay maray sana waxa marka aisha waxay ana maxay qurux santay waxa intaad oo wakaa markay xoolaha yarta iyo qolaha yarta ay ee ama ama oraayay taay guurso oo adiga weeriga aad ka ugu dhoway wa kaariga ka rahay u deey marna jacan mar hadd sa wayday caabu taa ku fadhso waysta qofna ka faa'iisa ay ku su'aaliyan haweenka gaar ahaan gabadha agoontaha oo aad oo ee ku joog qul ku tiin in idin ka jawaabay wa ma ya waalaaxrinaya kitaabka ee ay ka jawaabayaan taqaran fiye tamamnisaa waxay ku su'aareen leeyeen ka jawaabeen waa gabdhihi agonta haayo aad u weel go hayd allaati gabdhaaso laa tiituna hunna eelan seen ma ku tii أن تكفون عن أنت كفون يا جوزتاه مركع أما مر والبقات أو مر وبس كده يساق لوي يساعدهم عنها والمستضعفين أولين خد جوابي وعروضه ويلش عيال يو دخلت القمة درجيري جاهين لمسي لمسين جن لا ورنا لمسين جن إلى يوصف قلوا إذا خد جوابي والمستضعفين قوة يريدهم يلوداني ويلش هوا وأنت قومي يا ثامه ويا أمركم بهالخلاص وقديم ولا إذا فري يا يا استعثالي يا ثامه أقوم كي ama weeri gunnatan weeri hunnatan uguun ka hagaaj oo dhaqaale oo ilaahay ugu oo madaxa usaraaxada wax kale weyday wiisaa suulku qalbigaa ku qoray oo ku jilciyo ajir badan oo weheyso miisaamka xasaanta lagu saaray marka qinsiisa sa u taabatay way raawam wama tafcaalu min khayr wa ataysana khayra wa abonka da ka usamaisaa ilaahay usamaisaa khayra ha way raabe fa inallaah kaana bii aleem wa ataysana khayrka ka وين حَبَّ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُورَةُ النِّسَاءِ أَهِيَ أَدَّهَ وَيَنْكُو وَغَادَلْتَاو أَدَي كُو أَبُونْتَايِينِي أَدَي كُو أَنْكَلِيِين انك وَيَنْمَرَاتٌ حَوَانِي خَافَ الضَّيْب بَغْلُ مِنْ بَعْلِهَا النِّنْ كَيْلِي نُشُوزًا أَدُورَي مَحَن كُوسُومَ رَاوِينْتُ سِنْتَايْ گَيْسُو أَمْرَكَاي أو عادة إنه كتير جيروا هذا يصاب مرايس ويصاب كعصب فلا جناه عليهما ربع روح إهفقة الدم بالماء أن يصلح هني الشي أن بينهم ما نحصل صلح هني الشيء ثم وصلحه بخير إن لا كرتره وعكفه يلي الشي وومن اللي حسبته ماضي وهو يمت هذا على تهينه النكح الكبير ويناء قرف درنتاي أنا حقير سكر الدولة عادة لو حيكسد بتسوي بنت الجمع رضي الله عنه Oo و laa sa rasuulka imarkay weenatay inuu iska farayo qotii xaqiiqay oo dhawaan riday waxa ka marrabo laakiin sa ha weenka ka akhra uu noqday janada meel sare ka galay iideysa rasuulkii raaxad maalin ka yeebeen keyiga waxay go'anaysha oo wiha waxaa walaan ka aati waxbaro qamisaa waxaan ku dayay haysa kale aroor baynaa dad intee aroortu day amra waxan dhicilay oo wakaan لها noqon la oo saanyiilay waay weynay ama saas aan noqday ee xuquuday qayb aan iska dhigay hadda ku tilaado xaq ay wanku dayay dambiga qafiyo ilaahay waxan yidhay iska leh dadaykay waan dhaafay gabadha san ci wey ay siin jid tay ama kulli waan وينام رائدة هواني خافها ضيب بغله من بعليها ننكاري نشودن إنه كك كركو... ككريسين يو وصدن كرعين هذا يسام مغله أو إعرابا هذا يكبره إنه كل شيء جراه واستحيينه فلا جناه عليهما دم بما حدشال عن سلحة هنيشيان بينهم بينهما ربي سلحن شيف وصفو خير هنا إلى ولاك رفكرة كان وح كخير بضم بالي سماه وتاعين هي شيمو جارهن هذا عقول ماشة جبتة علمي بيدن توجرتة وهاجاجي الله والقوانية ووكان شيدان كوسن كفة إلى سنة هوانك علمه لنا إن بعدين الله صفر على ترباو هذا حتى علمه أودناه هذا يد كود لكن أقابي عدد نقطة رسولنا صلى الله عليه وسلم وحالجوه ودي حديث كاس نسنه كيسة واحد ضاعت اللي خير دارا ودب بدله أرادوا على كه يستوي وأنس كفر كذائي سلامك بلبي حصل أرد أنت كده جل نكدين حاضر هلك جاري ما يوصل بتوه وصل فبا خيره خير بدله خلاص تجمع حاكة خير بدله ينزل سفران لا والله سفران إنك شوية روان تي عشر دوي واحد بدله هذا يساعرك توه واحد رك تل أنفسه سبحانه وتعالى كأبو رك طبيعية اللوسة هذه بخيل مو روان تد ايها النسو و ادلوا دوالو حادري ان نفوس النفوس نفوستا اشرحوا بخيلو الى و كنغو ابو ري او فروهول بكجيران الا رئيس وين تحسنو فج هداتي ارا وينتا ادمعير ساسه ا شغو وينك خير بعض كيا شاي الى وي ساصن نقطة يوم أنت كهداد إيش سنصميصن إنك أدرت وتتبع إلى زتان فإن الله إليه كان بفارس تعملون واحد صميسان خبير إلى واقف أركا يجر بالنبتيري سواه لسمعان وتعالى ولن تستطيعوا معه وتنفعه ذاته أن تعدينه عدالات صميسان فإن النساء هؤنك لحورو إنك هؤنك الغضب يويح كبرنا قوو وعلي سماه وتعالى إلهي وإنا يقعدوا فينوعي معه وتنفع عدالات صميسان حتى قلبه بها walaa xarasta dadda shan, aduunta dadbali oo dadalad laantiiska ilaali oo jawr iska ilaalinay oo wuxuu wixii ka iynaahiga الله ay ku saaray rasuulka iyo salaam rasuulii laba qaba oo mid u leexda wuxuu imanayaa istawa dhinaca dhina cusucda maalinta qiyaamad adigu sidoo هنا عيشت توي بياقولك تشاوي مدى النور بتبهرين كذا صنا هم ولا بوربتها عد هذا ده, ده رماه وروح يلا عد هذا ده, ده رضاهم وإلا يكل يقعد سمعنا وتعال فرط طمير ومر مرنا وسكر سودة دهشان ما ووداني ده ده ده الدال أصلا إنسان الواد هواين كايد فرط طمير وخلّي حنينا ومتها قل لي حنا كل المي لحش كلين مدها كورض اللي حنين فاستدروها أتكتكتان تياد كلها حسن نكلم عنك يدو واحد حرايه وقره وقال لنا انجو بنعرل انجو بنعرل هل خلق سؤال الله ما نفروط منقبن ساحا كدق نباليسهم هانو وتعال مت ساحا كدق وانتصل في الهدد صلح, صلح سميستانو وكاسو هوا انتي براها لاشيكتو ترها الصاسي جرتو وكاسو قال لي واساي يلو ساسويو صاعدات الهدو يلو ما يساكيش وتتوق الهدد تعب ستان فإن الله كان غفور الرحيم إلهي سبحانه وتعالى ومن دونه تلاقون حال يستوي وين تفرقا؟ لا هذا الروحاني كرهت عن مرد مثل إلهي أقول له وين يسان. كلا سان فرتان كلنا واقين السفرتان وهذا ماشد الديباتس وما هذا السان سون بينه وين تعال فونور أما نيجي وعلا النهوض براعين نغد أنا لجيو يكلم لو أحد مثل حالك إلهي يحببنا يلق سفران وين تفرقا؟ هبه كرهت عن لا هذا الروحاني السفران الله كل من يستحي وين ينين خلاص جا صحيح لهم بؤلاء سبحانه وتعالى إلهي بقى ماركو رزاقيا هدانا كو رزاقيا سابقا كو رزاقيا يغني الله إلهي بقى داقي كلا من اضع الكوان ننكي ناكتيا من ساعتي وشي سواسع رزقي إلهي واسعا للمانين أي إلهي كان رزاقيا هذا يتقان رسول الله ما سلحده أي مغل وكان الله واسعا حكيما إلهي رزقي سوا واسع هذا رأي سوا واسعيه وقا ضب كعري وواحق مدوي إلا يموه إن سبحانك قوة وكوي وإن الله واسع خير بوجوده. سار كان الأولي إن من عباد الله من لا يسلف إلا الفقير لا ك هو حكيم لنفسه قهب بني أو سر بني إلا فقير موير ولا أغنيه ولا كفر ولا رجال غنف. هذا غني لقاعد قار الله سين له خلاص. إلا إذا خير خلاص رباه فقير كده جيو. مرك واسع إلهي يسوي إلهي فزق السيف وعذو البدر أيه قوة وكوي رينا يطاف المعية وحكم سبحانه <سؤال> ولله اله ما في السماوات المخلوقه السماوات وما في الارض ولا قد وصينا, والله قد وصينا وان امر اي لدينا قوي والترك هذا من قبلكم ايواياكم بوحانا امره ينضداني ان تقولوا الله, تقل الله إلهي سبحانه وتعالى جل اي دينك يكوي وحان امره وان ددردرمه ان الاه يجي دين ابورك وهو إذن iska dhowrtaan way xaqaad tii alaabkiisa waxa uu idinku imanay waan taa xuruuf haddii ku firidan fa innallahi ما في فإن إلهي السماوات inabano ma fi samawati wa ma fi al-ard kulli ayyirka waxa ku sooona makhluuq qayaal ilahi hada marka idinku ku noo mayno intaas oo gaarawdan ilay waxa uu ku fali ma jilma bahan fa innallahi maftawaat wa kana allahu ghaniyyan ilahi wa minna ilmo جدي إساعي القرآن جدي إساعي حيوان كيس عن عقره أنا إلهي كم هذه؟ كوب من بناء إلهي ما سبحانه وتعالى مروراً كم هذه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله إلهي وقفل الروح إساع قرع سراً إساع خب سماحة وتعالى أهو جانس وكيل حذن هذا إلهي كفرن طاي أذكر مدبه إلهي وقح حذني إلهي و سبحانه وتعالى أمور تعل رما موري إلهي و سبحانه وتعالى مسرح إلهي بسم الله وتعالك كهذا يوكم هانويك وكفى بالله وخيرا. دار إلهي استنا يضرب عن تاي. إني أشهد بإلهي دون يذيبكم وإذن باب أيها أيها الناس والضخنو. هذا إلهي دون رمانتهم وإذن ترتراهم وإذن تكسين. أدومكم وإذن كباب بين. وياك والله إمانا يبقى آخرين وهنجبان. دار إلهي عاصلا. إلهي ووادي كرا. إنه كل جن إذن ترتراهم. إل إنه كل جن كترتر. وهذا أنا أوكان وياك بأخرين إذن كفى. وكان الله على ذلك قدير إلهي, إلهي هو أولي أنتم إلى بابي إنه قوي مركبة كانوا إلهي هو أولي أنك في من رضي كان هذا يريد من الدنيا ثواب الدنيا أدم كثوابك شو هي أدم يضونه وألا يسع عند الله ثواب الدنيا والآخر فري لها عاصم تعال إلهي بخير لوجهك معشر بسمهنا وتعالى شر الدنيا من آخره لوجهك هذا ثواب دون الدنيا الضون طاي تعال إلهي كراسي إلهي عداس سبحانه وتعالى الدنيا ربنا غني اللي بمان نغضية وحا غني اللي بمان قناعات هي ايمان ايه اللي بمان ليس الغني بكثرة العرب فالرسول كان وصل الله وليس اللي. ما غني وشو حوالي البدن لك انت رب البدن الفقير هوي وهلك فقري كالقسعة وانت واحد كلا انكو الولايين فقري اونسوا انت صنع لحيستوي ايمان له وقناع له وإلهي فكح اجميه يسال له وحاك marka ala subhanahu wa ta'ala ruyaad dunyow ilaahi subhanahu wa ta'ala adun ya akhara wa yastaa ilaahi ka dun sa'ada lagu heela iyo taqwaa ilaahi ba khayrka lagu heelaa ilaahi subhanahu wa ta'ala si khayrka ee taa ilaahi ku dun iyo taqwaa awan yataqii la y'alu min yusra wa'al ilaahi wa qufa walin man ruhi kaana ala yurid dunyow thawaab dunya adunka thawaabki sa'in billahi ilaahi صوتكم مغرور وحول بقى الصوت لسواتي بصيرة إلى يوقف روح والبعقوي وعركي إيه يا أيها الذين آمنوا إلى أن النبي جاء رسولك دكت الرميه كونوا النغض قوى من القوة تاجن بضن بالقصد عدالت شهداء أو مخاصير لله إلهي ذرت مخاطعوف رج وراء علامفسكم نصا لكم خاتفرت نفس, نفس تعذب واع لكم خاتفوري أوحليري أوحلاقاية أوحلاقكم عن نغض عدالت إلهي سبحانه وتعالى ذرت مخاطعوف رج عادل نغوف adeen afsaday baa yeeku dacays oo lagu xukumeeyo oo maalki laga qaaday oo waxa waxa lagu xukumeeyo ku marxaata sanad saali Alayhi subhanahu wa ta'ala aw walwareeday haa noqadaan kuwa aad ku marxaata furaysay wax ولا walidka ah wax يكون ee sharci wax lagu yeelay wala ka او فقيرا هذو غني هاي لغنيني ماذا أيه واحد كوا يسويه وكسينج الواسع عدالته هو غل الحين هو مرخاتي بينه هو فر هذو فقير هاي واحد هذيل يقعد خلاص ودمانه ياي وفر عن هالماي هو غل الحين عدالته ومرخاتي بينه هو بفر إن ك... إن يكون هذو هاي الوالد كان قرار صار غنيا أو فقيرا صل الله أولاب بهما إلهي الله بدو أولي أبوه يا الفقير هذو غني يا غني كان لك الله سبحانه وتعالى مركة الله وضع إلهي بقوله هذو غني يا هيناء غنينا ولا درتز من خاتبانه وقفر هذو الفقير يا هيناء وحن وقال إياه وكا وقادي وقا وده من يهي سبين مروح إلهي كوئ بيها حقها عدالدها ومن خاتفه فلا تتبعوها الرائعين الهواء وحي النفط النجعش أن حقها أن تعدلوه ألا تعدلوه سينا عدالده أدالها ولا الرعبان عدالده وك وإن تلووه أليه هذا هو المرخاتي اللي قرر عن اللهين حقي أسيسان والد كأي قرابة أي نفطة لأن حق حق أد حق حقي اللهين هذا هو مقاتل فرطال حقي أسيس أو تعرضوا أليه ده مرخاتي هذا هو أجرحاً إن حقي أولاه حق حقي أقال إنه مرخاتي دي دي فإن الله إلهي كان وحاوله ما تعال الله خبيره جباد الجباده إلهي واكو أركا سبحانه الله فروحيه أول من خاتيج اللي حسوب الحق حسوب أول من عن اللهيم هذي أول من خاتيج ديدي بجيب يصيب أو حق مشى الروح أو كبده أو قوى الله يوفقك سبحانه وتعالى يهلا الذين آمنوا كونوا نظلا قوامين بالقصد وعدلوا التاجين بالنص شهداء لله أو إله ذرتك ومرخات فري وراء على أنفسكم بأن الله حكم مرخات فري سوء وحوي ودواعي شو جاريش النفطار بهالنقطة هدي حق رغورا وين تحقاس اللي يقوله دم دجاجة اللي يقوله حقاس اللي يقوله روحه سووها يقول نفط لي واحد جاري طاريب على قاضي ووك إلهي با سبحان الله تقاور إلهي با نفط ووحم قصي إلهي با وحد خير بون قصين اسكومر خات فروه هدا حتى نفط هذا وح سوجاري أول ديني وهالنهار كوم خات فرو ولا إن يكون هدوية وارد كأي قرابا غنية غنية, غنية بلا فالله في لا يباع بهم الله بدو ووريق هوا فقير يا سبحان كوك أكان أوله وها سبحان فقيرك الله هدو ممية هدو غنيه فالله أولاب بهم فلا تتبعوا الهوى حقها كلها حنول الهوى دي مية وهي نفس الجعل الراعي إن تعدرو إلا تعدرو سنعدرو صون وإن طلو فحرفوا الشهادة بدل من خاتيج اللي استانوا حق أو طير ده ده ده ده فإن الله كان يا ilaahiyana ga xisaab ka dadan aaminu billaah ilaahiyashu maasi iimaanka si aska inankuu aska oo daciifa wax iimaanka ku xoogob ilaahay ku dadaa taaca ilaahay markaad barato iimaankaaga wada badanayo cilmiga marka aad barato iimaankaaga wada ورسول الرومى والكتاب كتاب في الرومى قال لي الكتاب على رسميه رسول كيش الدوشي سو كان قرقا كا وقال كتاب قطط الجمال الذي لي كتابك اندل من قبل كتاب كان كورد سو لدغي ومن روح يقرب الله الى الهه وكفيو وملائكته وكفيو وكتوي ورسوله ولا يوم فقد ضل الروح سو دمن دالان دمان كانوا بعيدن فمن الذين آمنوا هو الهي رسول الروميه كتاب ثم كفروا قالوا ثم آمنوا مرلوات صعونا ثم كفروا مرلوات قال ما مرلوات يكونوا غضي ثم مرد جادوا كفرا قال لي مرلوات سيوة مر يعني لم يكن الله إلهي ماهي ليغسل الله كيهو اللهفه ولا ليهديهم إلهي ما تصيح سبيلا وضضحقه وضغو تصيح ونهين تبادر كماريه وعليه سبحانه وتعالى نهين بشر أقوب الشارع وشك المنافقين ضدك هواسك كان الله كاه كوركنا إسلامك كاه waxaa loo sheegtaa og bishaarada الله allah ma عليما alaman aliiman ala al harum bal allidina marafaqin tuqoon sifaa tabib la ino sheeg ya marafaqin la dawa allidina qool yastaxiluna kayran ay al kaasina awliya xigto min duun ilahi kitab ilahi islam ka iyo deenta so qeyra waqoma rentu walin eldiina wqo ay taqila ka kina awriya wqo gaada wariya ka dhigta min dunii muumineen ma ogin tacarad bashiray oo tokna yaa in muumineenta wari ka ka ku ka gaal هذا اللي بقوله النحية جال هذا وحلاه وفرحه يا سلام هذا دوات جرت وكفرهاي هذا يقوله هنا وكان نحاي وكان منافق الذين يتقنون كفر أولياء من القوي أجب طغون أبو علي واستفسام استعال إنكارها جالوا وحي أرسل على أولياء وجد كانوا يأجب طغون وحي طل بيان عندهم قال أصل العزة ما قال من هو إيوه وحيكربان إنه كل عزة وبينه فإن العزة لله يا غربة إذكار يا عزة إذكاله آخر يأدونك بإلهني سبحانه وتعالى وإله العزة ولرسول وللمؤمنين هذا ما أدوني من عزة إذكار هذه محروم علينا هنا سلامك كأدخانة مصاصم مولنبو عليه سبحانه وتعالى فإن العزة لله الجماعة يا غربة إذكار يا كرينة إذكار الله سبحانه وتعالى يعد السيء او ذلك ما ما وقد نزل وقد حال نزل سودره وهي قالده كدغاني ورياد وقد نزل سو عليكم شيء في الكتاب في كتابك الذي تحب سودري انا لا سمعتم مكد مقشان ayaat Ilaahay ilaahay yukfaru biha ayada ruqrinayo weesado ma ayada lagu jeesay xir farasta qudu ha farisana maamku waa ayada qofna ku jeesay macoola hatta ay xudu Ilaahay ka dhaggalayaan fi hadii in sheeko gaariga quraanka iyo Ilaahay ayadkiisa lagu jeesay waxaan ahayn hal الارض تدل عليه هي بنتي في كوجيا سياساي و اسلام كوجيا سياساي و واخا شهيغاي او حماني ان الخق قوباتين ان ككداروا كوما دحايسو ا ديك ايغيدا ممتاي وقدر نظر و حاسو دلي عليكم غشينا دد مسلمين تين في الكتاب كتاب الله جاء كسو دلي ان اذا سمعتم مثل مقشان بركم المؤمنين تاو اي يغفر يغفر أن إذا سمعتم مثل مقشان اياك الله او يغفر بها لو كرهنا يو ويسد بها الوجة جس سي جس عياس إلهي يكفرن دماعك كميتها إسلام كي يشعائر تسي ويه إسلام كإلهي فريج بالوجة جس يو عياس إلهي يكفر سيره حضو شعائر تسي إلهي ودك فر كوجة جس يو فلا تقعدون معه ودك إلهي كوجة جس يو حفر سنة معه حتى يخوضوا إلهي في حديث شافه وغيري جس جس كقرآن كوجة جس عياس إذا هذا الله فرسان دك عياس إلهي مثلهم on bio kharatinu. oo jiraay subhaanahu ta'ala ay dii si islaam ka iyo ku jees jeesay oo ku qofna iyo wax ka sheegay hadal islaaf faradood. Ilaahay wuxuu subhaanahu ta'ala iyaga ka la mid tahay inallaah ilaahi jaami'ul munaafiqeen munaafiqiintu saaguruna ayaa iyowal kaafiriina fi jahannamo kujamcinaya jamee'an kullu kuj. Ilaahay wuxuu subhaanahu ta'ala ku soo jamcinaya ku soo kuwa munaafiqeen oo ka iyo kuwa اللي هنا منافقين تقولي هذا سيفاقدي غيره نوشيء، أستيس أستيس، اللي هنا منافقين تقولي يا ترى بس أنا بكون مؤمنين تقدر تجيني السجيو، ما هي السجيوة يعني لا يد لا يد، لا كدال، يد قال يد لايسو، يد لا يد ح حرو، يد وخيال عن دعاء، سأسمع إنت ولي ولي ولي ولي ولي كان عادو اذن لكم لكمينك فدفن غالب نقوش هذا بالغار يفعات كانت او الهي اذن فدفن هذو هذو من الله غلبه يفرشوا او الهي حقيس اذن كاتمت او الهي ويدين هيري هذا هشام قالوا منافقين تشو هيدا علمناكم مع سوما اذن لا جير سو اني مساي كوجو سوكي ان كروت كناي سوكي ان كوست صودي سوكي واحد سمير سنه سنه تاسو كدحاي وان كان الكافر نفس هدا غاد غوريستانو ayden la yaan idin ka adkaadaan qaar u gaali waxa ku daayaan aala mas tahwid aleikum ya naadin xujinin waxad ku qayb noqdeen soo anaga sababtanama soosiyada ma neeyin soo gudbin somalna hoosta in kale jirin soo tabardirooda iyo islaaf koodi يحكم حكوم بينكم دهدين يدينك يا منافقين يوم القيامة ولن يجعل الله إلهي يلم هاي للكافرين القارب على المؤمنين المؤمنين تدفع السبيل وضعي خذ الترام المنافقين دهما يراني الاسلام في بابه إلهي نمّبه بيعي كرتوي هنا في اسلامك أصفه وضعي قارضه في بابه ورسولك صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيحة صدح إلهي ويدي سيوي حلوة لأيدي لونه وعلا يغيه نحن in المسلمين ayna gaalado baabinn xaqaa yastayh habaydada yastayh baydada ilaa ay dun kooyadan qabsana waxay doonaan ku sameeyaan taa ilaahay wayba yeleeyo uu rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam wulayay shay kale ayuun musliminta ku saleeynta abaar caamo damaan toob baabaysow denera barka la denera kala ladana waka waxa badbaare taa ilaahay wogaayr wulayay subhanahu wa ta'ala amuu diisay uu rasuuluhu salaam ka yeleeyo sidii ona islaane taa marka wayeew is diyaarsiiyan baa ka banay gaalada berseew taa wayeew diiday waalay subhana wa ta'ala rasul ila ayu sulayan oo iska faashaan oo ta gaalada soo baaqmaan al ladina ka masibooyinka in la suugayaan bayinka la kan faad saminalla hadda heshan forasho ila hayseeyeen ka timido gaalada قالوا حيدها يا ألم نقنعكم وإن لجف مين من عينان سدنا قلنا إسح غنيا النصير وكو لجف وإن كان الكافر نصير هذا يجادو حيران النصير حيران أو يو غلبة حيران قالوا حيدها يا ألم نستحوي عليكم مين نئذ قالب يو حال غارب كنا قطان مسلمين تكرعت كافر ولجلك النجيو وإن منعكم مين نئذ كمن عين من الم من وصرت وضيء وحصلي مين نئذ يا الله ربنا علمنا إن لما يكون أحد جزايه إلهي يحكم بينكم يوم القيامة قالا أما رهقين صلّى الله عليه وسلّم إلهي إلّا إله بعينك قم إماما ولن تعلى الله للكافرين على المؤمن م... قلت... قلت إلهي المؤمنين سيد المؤمنين إلهي إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا إلّا لا أدري تكن أي ورسومي وحكاية سلام كويشة أيان ويتسميعنا يان هو هدناه خصتي قارقي يلا بخيان وهو خادع من إلهنا سبحانه والتعالى صاير سميّا أي وكج زين جو قياما أنتي اللود دايومين انت ترعيهم كي منتظر الحياة مرئيا بالقدر مينك أركتي له معكم أنظرونا نغتسلس من نوركم صافي دايوم وهو خادع من إلهنا واحد سميّا وكج زين وإذا قامون مرافقين ما كي اشتغان. يلا صلاة قاموا يستعين الصالح يو وحسن يو وعجس يو قد تهلن روحهم من كم حارة وصلات كتبوا حتى عدد الدينيين وتعبان هيدا وكاسوا إذا يرتجن تك وين عجس كاس صاروا وإله الله ذي ياك إلهي وادعا إنسان والله يسوع إذا نقول له سبحانه ونحن واحد واحد دش على منافقين على وين يتوكلان يو والوجيل يو تعبانه دالم قاموا في الصلاة، بيت سلام يستعينوا، يستعين يو في الصلاة، الناس بكيستصيح. ولا يذكرون الله الصيام، بين ذلك سلام في الجار، لا إله أوراي قاع الجارك كمن، ولا إله أوراي سلام كنا كمن، لا سأقول رود قال دوانا ما ما، قلبي بين ذلك لا سأقول حيام. لا إلهه لا إلهه ماء هو قرب ولا إلهه لا إخوانك منا ومن يضر الله إلهي رحف البعضين فلن تجد له روحة أهل ميسه والسبيل ودعطانه ونسوه إلهي رحف البعض ونسوه على الله سبحانه وتعرفه إله إلهي رحف البعض ومهنون يسوه يا الذين جوا حق لك قد كتاب الهيساب مالي همين بسو الدبي ويقع عليهم سلام قد حجروا صلاة الله يا الذين آمنوا لا تستخدموا حقايا الكافرين. أولياء فكتوا من دور المؤمنين المؤمنين تين كسر كيوم خل المؤمنين تي نعده كتكته جار الجعلان تريدون ما أن تجعلوا هنا بيشان لله إلهي عليكم دشين سلطانا حجوه مبينا عدوا إذا مك عذرو ورمح هذا سام إلهي في جو إذا إلهي في جو إذا مك وعاده حجاج من كذا وينات ييشا وقاهج جرانب قالوا رجعوا قال لي ومنافقين من منافقينهم القنين ابو عليه سبحانه وتعالى ان المنافقين منافقين في الدرك الاسفل قلت في اوهو ساي كجران او منان مار جران جراوا وله ساي جنادو كور وله ايو دبقيو دباقيو هو سبب له نارتون مشن اوهو اذا قال لك كولا قال لي قال بيانسين جبتي منافقين دا كشفسبي ذلك السفير يقول جريم ده هو الله ييجي نحن تو الله هذا ييجي ده لا هو الله يوم نحن نغلنت جدالهم نصيرن وق القيامة يوم هلك كسب بغيان ميرش إللي الدين كوي مويا ثعبان ثواب كن إلهي روحه كردو نفاق سوى كده عجلا بوثواب كن إياه وأصلح عمل قاضي هجاجي أو مرافق نادي إيمان كبدري إخلاص وعد بالله إلهي كده جدنجس دي وأخلص الدينهم دين تو كبرح تري لله إلهي كبرح مع المؤمنين المؤمنين مؤمنين تمعرعها لنا الدنيا خرب وسوف يبدأ مجيب الله إلهي السين دونه المؤمنين أجرا عظيم نتكى مؤمنينة إلهي سبحانه وتعالى يبدأ مبقى وقفر قبل الله بوين السين دونه وين حده وبين هو أي إن بغن قفر حدونه حد أيو إلهي السين دونه سبحانه وتعالى شو حطاب كان منافقنا هذا كطابا كان أصلحوا تابوا وأصلحوا وحي منافقوا ومحر الله كانوا يقومون بكبه الدلوية خير هي هجاجل واعتصموا بالله إلهي بكل قائب ما شو الله كاسد جرى وخيانه وكاسر كلاهي الكتاب كاسد كل قائب بالله إلهي بنته وبرح تلا وعربوا إلهي الذي ترتيبه وقبته إلهي بقونه حليس وقلب جيسي سود فاولاكم ااالمؤمنين وسوف يجزي الله المؤمنين, المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله فيهم سوى كفر يا عبادكم ان شكرتم هذا الشكر ده الى الله الله كتاب الرسول كانو سو دريب هذا الرسول وصل كتاب الى سيدنا جيو واهل بنا سين ما او هل بينه ودخان كارو ما يفعل الله إلهم توقف ريع وحوقف المهي بعلاقكم علاق كين إن شكرتم هذا الدين إلهي كل شكر ده نعوي كبرنا إلهي سي أبو ركيس الصلاة النماه وحوي إن الكوبي كان نعوذ إلهي سي هذا كل شكر ده وأأمنتم إلهي أضرم أيصال من علاق إلهي كفرية وكان الله شاكرا إلهي وامد شكريه روح إلهي أضرع ومومن كان كإلهي كل شكريه سمح الله طيب إلهي كل شكرنا مركز إلهي أضرع أض خير هيلا وين إلهي كل علي من الهي الروح الخير كالثماني الهي واوية سبحانه وتعالي الروح الشاكرك وخير كالثماني الهي الداعي الهي الكمنبو بالروح اسو تاسو على الهي سبحانه وكوهوية ونقوه عنون انتنا ونقوه والله اعلم